ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأمه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.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 وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَذِئِثَ الْمَوْنَى وَلَذِئَ